لا جَرَمَ أن مَا تَدعَعوننيِي إلَيْهِ لَْسَ لَهُ دعَعْوَة فيِي الدُّنْياَا وَلَا فِيآخِرَة وَأَ مَ رَدَّّنَ إلىِى الله, إلى اللهَّ وَأَن مَ رَدَّّنَ إلَى اللهَِّ وَأَ الْ المُسْرِفينَهُ مَا أَقولُول لكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سَوَاقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن يُعْرَضُوا عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا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 فَهَلْ أَنْتُمُوا مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ